بسم الله الرحمن الرحيم حبيب تنزيل الكتاب من الله العزيز حكيم إن في السماوات وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لَّكُمْ ۖ إِنَّ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِنَّ آيَاتِ اللَّهِ لُغَامًا لِكَبِيرِ الْحَقِّ فَأَنِّي ويل لكل أسفاك أسين يسمع آسين افشف الشوق يا من una مِن دُونِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ Allah! وَسَخَّرَ <تصفيق> لَهَا